شفنا في الحلقة اللي فاتت ازاي ظهرت شخصية غيرت كثيرا من محور القضية اليهودية الاسلامية شفنا ازاي ظهرت شخصية تيودور هيرزل. اللي عمل جهد ضخم جدا جدا عشان يكون وطن لليهود في ارض فلسطين زي ما قال بعد خمسين سنة من اجتماع اليهود لانشاء هذا الوطن القومي لهم شفنا انشاء بنك يهودي صرف خاص بانشاء وطن قومي في فلسطين شفنا انشاء الاعلام والصحف اليهودية لنشر الفكر اليهودي شفنا تعليم اللغة العبرية لليهود في اقطار العالم المختلفة شفنا الجهود الضخمة اللي بزلها سفر للبرتغال والمصر وسفر لاؤغندا وسفر لموزنبيق ولف لفات كبيرة جدا علشان يحقق هدف كبير وفي الاخر استقروا على ارض فلسطين الحبيبة خرج يدور هيرزل من هذه الاجتماعات والمؤتمرات بفكرة واضحة جدا. لابد من إقامة علاقة دولية قوية مع أحد الأقطاب الكبرى في العالم لإقامة هذا الوطن. اليهود في ذلك الوقت مفرّكون ومشتتون في كل مكان لا يستطيعون أن يجمعوا جيشا أو يقهروا الدولة العثمانية التي تسيطر على فلسطين. فلازم يعمل تحالف مع دولة من دول العالم الكبرى. فكر في إيه؟ فكر في ألمانيا وفكر في إنجلترا. وفكر في روسيا وفكر في الخلافة العثمانية حتى الخلافة العثمانية حتى الخلافة العثمانية فكر أن يوح مع السلطان عبد الحميد ويشتري أرض فلسطين عمل إيه؟ تيودور هيرزل أول حاجة حاول أن يقابل القيصر الألماني القيصر الألماني ما عارفش يشوفه في ألمانيا استنى لحد مزار فلسطين تخيلوا شوفوا الاهتمام القيصر الألماني وبيزور فلسطين بسرعة سافر تدور هرزل ودخل أرض فلسطين والتقى بالقيصر الألماني وعرض عليه فكرة إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين وعرض عليه التحالف من أجل هذه القضية على أن تكون ألمانيا بعد ذلك راعية لشؤون اليهود وبالتالي اليهود يرعون مصالح ألمانيا في الخلافة العثمانية القيصر الألماني رفض لأن القيصر الألماني كان على علاقة جيدة بالسلطان عبد الحميد الثاني وهنشوف بعد كده لما دخلت بعد كده الخلافة العثمانية في الحرب العالمية الأولى أنها دخلت إلى صف ألمانيا بالإضافة لأنه خاف لتغلغل اليهود في داخل المجتمع الألماني واللي راجع تاريخ ألمانيا هيلائي مشاكل كتيرة جدا, جدا جدا مع اليهود في ألمانيا طب يعمل إيه تيه هزل تاني ما يأس اتجه إلى روسيا مش, معنى روسيا. روسيا مش بس دولة قوية في ذلك الوقت إنما روسيا تضم بين طياتها عدة ملايين من اليهود أقل تقدير كان مليون أو اثنين لكن ممكن يكونوا أكثر فاليهود في داخل روسيا ممكن يكونوا نواة إنشاء دولة كاملة في أرض فلسطين فذهب إلى النظام النصراني الأرثوذوكسي اللي كان بيحكم, بيحكم روسيا في ذلك الوقت والتقى مع وزير المالية كان اسمه ويت التقى مع وزير المالية الروسي يعني بيلتقي التقاءات على اعلى المستويات يا اخواني واخواتي بنتكلم على صحفي مجري كان بيشتغل في النمسا راح لروسيا عشان يقابل الوزير وزير المالية وعرف يقابله واتكلم معاه وقال له احنا عايزين ننشئ وطن قومي لليهود في ارض فلسطين فساعدنا خلي بالكم وفكركم كنا من حلقتين بنقول ان الروس الارثوذوكس كانوا يضطهدون اليهود اضطهادا كبيرا في ارض روسيا ليه لان معتقدات الارثوذوكس والكاثوليك ان اليهود ام ملعونة ويحملونهم دماء المسيح عليه السلام ويتهمونهم بقتل المسيح عليه السلام وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ففي كراهية شديدة جدا بين الروس وبين اليهود طيب قال له انا عندي اقتراح كويس تدور هرزل بيقولوا عندك طرح كويس أخلصك من اليهود اللي انزع علينك. مش بتكره اليهود أخذ اليهود كلهم وحطوهم في أرض فلسطين ما عليك إلا أن تسمح بفتح باب الهجرة وتضغط على السلطان عبد الحميد ليقبل اليهود في أرض فلسطين افتكروا أن السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله كان قد أصدر قرارا بمنع اليهود منعا باتا من دخول أرض فلسطين أو العيش في أرض فلسطين اي رد فعل وزير المالية لهذا المقترح اليهودي عارفين ايه؟ قال له لا انا ما عنديش استعداد ان نطلع اليهود من روسيا الى فلسطين اليهود طبعا ثروات اقتصادية كبيرة في ذلك الوقت في ارض روسيا قال له انا افضل ان انا اتخلص من اليهود لا عن طريق ارسالهم الى فلسطين ولكن عن طريق القائهم في البحر الاسود هذه فكرة وزير المالية طبعا لقاء ساخر جدا قال له مين اليهود عشان انا اوديهم وقاف معهم واسعدهم وانصرهم ده انا بكرههم اشد الكرهية فقال له اترضى ان يكون قبر المسيح شوف كلام تيودور هيرزل البيل على كل الاوتار بيقول له اترضى ان يكون قبر المسيح في فلسطين في ايد الاتراك المسلمين قال له وزير المالي هذا افضل من ان يكون في ايدي اليهود المغيرين والمبدلين والامة الملعونة فحصل نوع طبعا من فشل في المفاوضات وخرج تيودور هيرزل، بس خلي بالك خرج تيودور هيرزل من هذا المكان وهو ينوي اسقاط الحكم الروسي يا اسقاط الحكم الروسي هادي قضية بخمة جدا نعم اسقاط الحكم الروسي استطيع اليهود بالتدبير والمكر والخيانة والخداع والغش وكذا وكذا ان يسكت الحكم الروسي وهنشوف بعد كده ايه اللي حصل يبقى دي كانت فكرة في الماغ تيودور هيرزل راح بعد كده للحكومة الانجليزية الحكومة الانجليزية على النقيض. الحكومة الانجليزية استقبلت تيدر استقبالا حافلا وقابلها في لندن وعرض عليها انشاء وطن قومي لليهود في ارض فلسطين ده المستنية الحكومة الانجليزية من سنوات وسنوات هو ده الفكر البروتستانتي. هي دي العقيدة النصرانية البرتسانتية انه لابد من انشاء وطن قومي لليهود في ارض فلسطين لينزل المسيح عليه السلام وقفت انجلترا بكل طاقتها مع تيودور هيرزل ده يفهمنا حاجات كتير جدا ويفهمنا بعد كده وعد بولفر ويفهمنا الجيوش الانجليزية اللي وقفت مع اليهود ويفهمنا ازاي بعد كده الانجليز سابوا فلسطين سنة 48 وسلموها لليهود عشان ينزل المسيح عليه السلام كما يعتقدون وفقد بالاضافة طبعا الى هذا البعد الديني في ابعاد اخرى كثيرة في بعد اقتصادي اليهود عندهم بنك ممكن يساعد الحكومة الانجليزية في الازمات اموال اليهود لا حصر لها ممكن تساعد الحكومة الانجليزية في شراء اسهم قناة السويس في احتلال بقاع اخرى فلسطين مركز متوسط المستعمرات الانجليزية في الهند بعيدة بدل ما نمر عبر رأس الرجاء الصالح او عبر قناة السويس يكون لنا مركز مستقر في أرض فلسطين فلسطين من أملاك الدولة العثمانية من أشد أعداء الإنجليز فلو ضربنا الدولة العثمانية في عمقها هيكون انتصار كبير للإنجليز عشان كده الإنجليز وافقوا بكل قوتهم وطاقتهم أن ينشئوا وطنا قوميا لليهود في أرض فلسطين هل كده بس؟ لا لم يكتفي بذلك الأمر بل ذهب إلى الخلافة العثمانية التقى مع أحد الوزراء في الخلافة العثمانية وجعله وصيّاً بينه وبين السلطان عبد الحميد الثاني. عايز يوصل للسلطان عبد الحميد الثاني عشان يشتري ارض فلسطين. طبعاً اليهود ملكون أموالاً كثيرة كما بيننا وراح للخلافة العثمانية في ظروف صعبة جداً. كانت الخلافة العثمانية خارجة في ذلك الوقت من حرب بينها وبين اليونان. وهزمت الخلافة العثمانية من الحرب. الخزان العثمانية خاوية. من الاموال ماذا يفعل تيودور هيرزل مع السلطان عبد الحميد الثاني التقى معه وعرض عرضا مباشرا لقال له دين ولقال له وطن قومي ولقال له ارقيات ولقال عنصريات ولا, أي شيء ولا اتهم الدولة العثمانية بأي نوع من الاضطهاد ولا انكر على اي شيء انما عرض عملية تجارية بحتة نشتري منك جزء من فلسطين هذا العرض مباشر شوفوا الثمن اللي هيدفعه تيودور هيرزل، اسمعوا هذه الارقام ويشوفه عايز يشتري ايه عشان تعرفوا قيمة السلطان عبد الحميد الثاني في الميزان الاسلامي وعشان تعرفوا تفاهة من جاء من بعده وباعه فلسطين باقل بكثير مما عرضه على السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله قال له اول شي 150 مليون ليرة ذهبية لجيب السلطان الخاص دي رشوة واضحة يعني دي فلوس للسلطان الخاص بعيدا عن الدولة سداد جميع ديون الدولة العثمانية من بنك اليهود يسددوا جميع ديون الدولة العثمانية وكانت كثيرة بعد خروجها مهزومة من حرب اليونان بناء أسطول جديد للدولة العثمانية بتكلفة 120 مليون ليرة ذهبية قرض بدون فوائد للدولة العثمانية قدره 35 مليون دولار لإنعاش الخزانة العثمانية مش بس كده حاجة غريبة جدا جدا جدا بناء جامعة عثمانية اسلامية في القدس يعني بيقولوا احنا مش اعداء الدولة العثمانية ابدا احنا على استعداد لانشاء جامعة عثمانية اسلامية في عقر دار فلسطين في القدس ما عندناش مشكلة لكن في مقابل ايه كل الأطرحات دي في مقابل إيه شوفوا الدولة تنتقل انتقالا نوعيا تخرج من أزماتها وتكثر أموالها وتكثر أموال السلطان نفسه وينشئ له جامعة خاصة في أرض القدس كل ده في مقابل إيه في مقابل حكتين الشيء الأول أن يسمح لليهود بالهجرة إلى فلسطين الشيء الثاني مستعمرة صغيرة في شمال القدس مش في القدس نفسها مستعمرة صغيرة في شمال القدس. ماذا كان رد فعل السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله عند سماع هذه العروض المغرية خلي بالنا العروض العرودية يسيل لها اللعاب أي سياسي في العالم تتكلم على دولة نهيضة الجناح مقطعة ومفرقة ويحاربها الروس والانجليز والفرنسويين والنمسويين وغيرهم وغيرهم ماذا يفعل؟ السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله قال كلمته المشهورة قال لا أستطيع بيع بوصة واحدة من البلد لأنه ليس ملكي بل ملك المسلمين لقد أوجد هذه الإمبراطورية بدمه وسنغطيها مرة ثانية بدمائنا ولن نسمح أبدا بتمزيقها الله أكبر هذه كلمات السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله السلطان الجبل الذي عندما كان في مركزه وسلطاني لم يستطع اليهود أن يدخلوا إلى أرض فلسطين خرج تيوتور هيرزل من اجتماع السلطان عبد الحميد الثاني بفكرة واحدة قال لن يقام وطن قومي لليهود في أرض فلسطين إلا بعد أن يزول حكم السلطان عبد الحميد الثاني وهذا ما سنفعله كيف فعله؟ تيودور هرزل ومن معه من اليهود وكيف عاون الانجليز في ذلك هذا ما سنعرفه بعض الفاصل فابقوا معنا بسم الله الحمد لله والسلام رسول الله شفنا الجهود الهائلة التي فعلها تيودور هرزل وعلى فكرة قبل ما اكلمكم عن الجهود وقبل ما اقول لكم عمل ايه تاني غير كده انا عايز اقول لكم حاجة مهمة جدا انا لا اقول هذا الكلام انبهارا بتيودور هرزل انا اقول هذا الكلام لأشرح للمسلمين أن من أراد أن يحقق هدفا معينا وسعى من أجل تحقيقه بجهد وجد وفكر وعرق فإنه يصل إليه مسلما كان أو يهوديا أو مسيحيا صعب جدا جدا أن نتخيل أن كل هذه الجهود كانت بمنأى عن رؤية المسلمين أو عن أفكار المسلمين أو عقائدهم كل المسلمين كانوا شايفين لكن لم يكن عندهم الطاقة ولا الفكر ولا الجهد ولا البذل لمقاومة المشروع الصهيوني وعشان كده اتحقق كلام تيودور هيرزل للأسف الشديد. تيودور هيرزل خرج من اجتماع السلطان عبد الحميد الثاني وبيقول مفيش أمل لإقامة وطن قومي لليهود في أرض فلسطين إلا بإسقاط السلطان عبد الحميد الثاني ومن بعده إسقاط الخلافة العثمانية المترهلة جدا الذي كان يحفظ الخلافة العثمانية في هذه الفترة كان بقاء السلطان عبد الحميد الثاني إذا اختفى السلطان انهارت الدولة الحاجة الثانية اللي فكر فيها سلط... فيه تيودور هيرزل إنه يغير منهج الإسلامي. المنهج الإسلامي لفكر السلطان عبد الحميد الثاني والذي يستطيع أن يحرك به مشاعر المسلمين نغيره نخليه فكر قومي والفكر القومي دلوقتي كان منتشر بس نضغط عليه دلوقتي في هذا الوقت عشان ندفع المسلمين إلى التفكك على أساس عرقي وعنصري وقومي يعني أتراك وعرب ومصريين وشاميين وفلسطينيين والقضية تروح زي ما بيفكر تيودور هرزل الحاجة اللي غير كده انه بدأ ينمي علاقته بحزب الاتحاد والترقي طبعا الكلام ده في السر حزب الاتحاد والترقي مفروض من حزب اسلامي حزب مسلم في داخل اسطنبول زي ما قلنا في قادة الجيش العسكري التركي كتير منهم جدا اصلح علمانيا وكثير منهم جدا من اليهود يهود الدونمة الذين تغلغلوا في داخل حزب الاتحاد والترقي وبدأ بالفعل يحرك حزب الاتحاد والترقي عارفين اللي حصل في سنة 1904 مات تيودور هيرزل 1904 كان عنده ساعتها كم سنة 44 سنة يعني بدأ الشغل ده كان عنده كان عنده 36 سنة في 8 سنوات عمل الشغل ده كله لم يرى ثمرت هذا الجهد لم يرى فلسطين أصبحت دولة يهودية إنما كل ما فعله من أعمال لم تذهب سدى وجاء من بعده ومن ومن بعده ليحققوا الحلم الذي كان في ذهني كان علمانيا ولكنه كان صاحب قضية وانشأ هذه الفكرة ومات وتركها واليهود بعد كده كملوا والانجليز من وراهم والبروتستانت من ورا الجميع بدأ حزب الاتحاد والترق ينشر اشعاعات كتير جدا جدا في تركيا بتقول الاشعاعات بتقول ان السلطان عبد الحميد الثاني هو سبب التخلف الذي يعيشه المسلمون هو سبب التخلف الذي يعيشه الاتراك بيقولوا ان العرب هم سبب تخلف في الاتراك واذا انسلخ الاتراك عن العرب انتصروا وعلوا بيقولوا بصوا لانجلترا وبصوا لفرنسا بصوا للمدن المتقدمة باريس ولندن وغيرها وغيرها وبصوا لحال المسلمين لكي تصلوا الى ما وصلوا اليه لابد ان تفعلوا امرين اثنين الامر الاول ان تزيلوا السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله من الحكم والأمر الثاني أن تغيروا المناهج الإسلامية إلى مناهج قومية للأسف الشديد في غياب دور العلماء وفي غياب دور الإعلام وفي غياب دور التعليم وفي غياب دور الفكر الإسلامي المعاني دي ترسخت في الشارع التركي وفي الشارع الإسلامي كله وبدأت الناس تهيج على السلطان عبد الحميد الثاني وبدأت المشاكل الكثيرة تظهر في عقر دار الدولة العثمانية اللي حكمت المسلمين 600 سنة كانت فيها من الفخار والعزة والسيادة والتمكين ما فيها ثم بعد ذلك اسقط السلطان عبد الحميد الثاني بالفعل في سنة 1909 وتولى حكم الاتراك حزب الاتحاد والترقي اللي وصل للسلطان عبد الحميد خطاب العزل كان يهودي كان واحد اسمه قرصو يهودي تخيلوا عندما يصل خطاب عزل الخليفة المسلم على يد رجل يهودي في الدولة العثمانية إهانة كبيرة جدا لكنها حدثت وتكونت أول وزارة لحزب الاتحاد والترقي تحكم الخلافة العثمانية لحد دلوقتي رس خلافة وحطين في الصورة خليفة وهمي اسمه محمد رشاد محمد الخامس محمد رشاد ليس له أي قيمة والحكم كله في إدل حزب الاتحاد والترقي الوزارة دي كانت مكونة من 13 بني آدم 9 من الأتراك 1 عربي وثلاثة يهود ثلاثة يهود في الدولة العثمانية في الدولة التركية نعم ثلاثة يهود في حزب الاتحاد والترقي في الوزارة الأولى لهم عشان نعرف التوجه اليهودي الصرف لهذا الحزب الذي يعتقد الآن كثير من المسلمين أنه حزب الحضارة وحزب التنمية وحزب مثال لكل الأحزاب يحتزوه ليصلوا إلى ما وصل عليه الفرنسيون والإنجليز من التقدم والازدهار والحضارة امن ثورات كتير على فكرة في العالم الاسلامي نتيجة وجود ثلاثة من اليهود في اول حكومة لحزب الاتحاد والتركي لكن قمعت هذه الثورات في كل مكان وما تنسوش ان مصر كانت تحت الاحتلال الانجليزي والجزائر كانت تحت الاحتلال الفرنسي والجيوش الاوروبية والروسية تحيط بالعالم الاسلامي من كل مكان والدولة العثمانية لا حول لها ولا قوة مش بس كده ده علشان يحصل اقصاء كامل للحكومة العثمانية أو للدولة العثمانية عن الساحة دفع الحكومة العثمانية دفعا إلى الحرب العالمية الأولى. الحرب العالمية الأولى حرب بقوة العالم أجمع اتحدت فيها إنجلترا مع فرنسا مع إيطاليا إيطاليا في ذلك الوقت كانت تدخل مع إنجلترا وفرنسا مش مع ألمانيا مع روسيا ومع أمريكا بعد كده ضد ألمانيا وضد مين وضد الخلاف العثمانيين. من الذي دفع الخلافة العثمانية إلى هذا الصراع العالمي حزب الاتحاد والترقي لينهي إنهاءا كاملا على الوجود الإسلامي في الخلافة العثمانية بل وعلى الخلافة العثمانية ذاتها دخلت للأسف الشديد الخلافة العثمانية في الحرب العالمية الأولى دخلت وليست لها طاقة وليست لها جيوش بل إن قادة الجيوش التركية للأسف الشديد كانوا علمانيين وكان موالين لليهود. وكانوا حزب الاتحاد والترقي وكان منهم يهود بالفعل يهود الدونمة الذين يتظاهرون بالإسلام ويحكمون الدولة العثمانية مشاكل كترة جدا جدا يا أخواني حصلت عشان تزرع دولة إسرائيل في داخل فلسطين الحبيبة مش بس كده ده بدأوا يلمعوا بعض الرموز الإسلامية العربية علشان يضربوا بها الخلافة العثمانية عملوا حاجة غريبة جدا عملوا اتصالات مع شخصية بعيدة جدا جدا عن الأحداث لكن كبروها وعظموها ودبوها في وسط الأحداث شخصية الشريف حسين اللي كان بيحكم مكة في ذلك الوقت الشريف حسين كان على صراعات كبيرة مع الدولة السعودية التي كانت تسيطر على نجد وعاصمتها الرياض وكان هو يسيطر على مكة والمدينة وما حولها كان في بينهم صراعات قالوا له سيبك من هذه الصراعات صراعات ايه اللي انت عايشها في الجزيرة العربية تعال نعمل لك حاجة عمرها ما خطرت على ذهنك تعال نعمل لك ملك نسميه مملكة العرب ايه التمن التمن انك تضرب الخلافة العثمانية تنشق عن الخلافة العثمانية تضرب الجيش التركي من ظهره من حيث لا يتوقع الضرب تسهل المهمة للانجليز اعداء الدولة التركية في نظير ان تكون ملكا للعرب قال لهم ايه المملكة بتاعتي قال لهم مش مشكلة قالوا له مش مشكلة ما تسألش دلوقتي بعدين تعرف اصروا انه يعرف قالوا له خلاص نقول لك المملكة العربية عبارة عن الجزيرة العربية بدون الخليج وبدون اليمن عايزين طبعا نسيطروا على السواحل حوالين المملكة العربية المزعومة هنديلك الاردن هنديلك القدس بس مش فلسطين هنديلك سوريا بس مش لبنان هنديلك اجزاء من العراق وتبقى ملك العرب قال له ما عايز لبنان قال له لا لبنان ما تنفعش لان فرنسا ليها اطماع في داخل لبنان قال له ما عايز فلسطين قال له ما ينفعش فلسطين لان فلسطين ليها اهداف اخرى تانية فلسطين عايزينها تكون وطن لليهود في ارض فلسطين للأسف الشديد اللي قام بالاتفائيات دي كان مكمهون مكمهون الذي كان يحكم مصر في ذلك الوقت اللي اتفق مع الشريف حسين على هذه الفكرة مكمهون اللي بيحكم مصر بقاله لحد الوقتي 33 سنة من سنة 1882 لسنة 1915 بعد سنة من الحرب عامية الاولى تمت هذه المباحثات يعني الشريف حسين كان عارف ان انجلترا دولة محتلة للعالم الاسلامي ومحتلة لمصر مش سنة ولا اثنين 33 سنة يعني الخداع والغش والمكر والماكيدة واضح في كلامهم ومع ذلك اتفق معهم اتفق على ماذا اتفق على ان يضرب الجيش التركي اللي موجود في العقبة من جنوب العقبة من الجزيرة العربية يطلع بجيشه حيث لا يتوقع الجيش التركي ان تأتي له الضربة من الجنوب يصحك الجيش التركي تدخل بعد ذلك انجلترا الى فلسطين ومن ثم تقيم مملكة العرب المزعومة وفي ذات الوقت تقيم مملكة لليهود في داخل ارض فلسطين طيب يعمل ايه الشريف حسين يقوم يقول انا هضرب الخلافة العثمانية انا هفك العالم الاسلامي لا الانجليز قالوله قول اسم جميل جدا جدا ما زلنا ندرسه في مدارسنا للأسف الشديد قال قل سنقوم بالثورة العربية الكبرى هيكون معاتها في سنة 1916 هتقوم تنادي بمطالب العرب والهروب من الظلم التركي الشريف حسين صدق الكلام ده او ما صدقوش المهم ان هو امبيه وجيش الجيوش العربية علشان تضرب الخلافه العثمانية في فلسطين يترى ترى ايه رد فعل الشعب الفلسطيني وايه رد فعل الشرع العربي وايه رد فعل الشرع المسلم وايه اللي عملوا الانجليز وايه اللي عملوا اليهود وموقف الروس وموقف الالمان وموقف الفرنسيين ده اللي نعرفه ان شاء الله في الحلقة اللي جاية اسال الله عز وجل ان يفقهنا في سننه وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه لذل ذلك وقدره عليه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته